124. لا إله إلا هو فأنا تؤفكون 125. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق.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 الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير افمن زين له سوء عمله فرااه حسنا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 وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ من عُمُرِهِ إِلَّا فِي كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 129. الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد 120. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز 122. ولا تزر وازرة أخرى وإن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 إِلَّا نَذِير إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء اخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والانعاب مختلف ألوانه كذلك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 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذاب ولؤلؤا ولباسهم فيها حديث وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور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 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الْأُمَمِ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الْأَرْضِ ومكر السيء